فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله يمعم استادا فيديو كده دلعي هركس شاكه لخراب ازيات ربيد حايبرت قاد فرماء فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلح أنتي ثقلت موازينه خيرك أي خير التربية التي فأولئك هم المفلح مفلح كي مفلح ويناتي تجنه كي تبى ومن خفت موازينه أدي ويكا شاكا كاني خفيف ترو كم تربة أو أنا فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار الى اخره وهم فيها كالحون الله اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون